بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اشهد عن الله سلاح لله واشهد عن رسم الله هذه القصيدة مرثاة للأمة العربية والإسلامية التي وافاها الأجل وأعلن عن موتها يوم عيد الأضحى المبارك في الثلاثين من كانون أول 2006 وإنني بهذه القصيدة أقدم العزاء بالأمة الفقيدة للشهيد الحي البطل المجاهد قائد الأمة العربية والإسلامية ورمز الإنسانية صدام حسين المجيد. فرح هنا وهنا بلا عرس هنا وهنا بكاء ماذا جرى ومن افترى؟ هل هؤلاء من افتروا أم هؤلاء الفجر لاح والطير ناح وحقيقة النبأ العظيم تصدرت صحف الصباح سقط اللواء سقط اللواء حبل غوى جسم غوى نجم هوى روح تغادر للسماء صمت مريب شنق المهيب قتل الحبيب قتل الكرامة والشهامة والإباء قتل العروبة والمروءة والوفاء اليوم عند الفجر قد ذبح الذبيح ذبح مباح قد تكلل بالهتاف وبالمديح ذبح بفعل تحالف ما بين من ذبح الحسين وبين من ذبح المسيح أفتى لهم أفتى لهم الآية العظمى كسرى أنو ومضى على إعدامه من سبه كسرى وقال بأنه الشيطان وعلى الشباب تاحضروا زومه الشهود هم شيعة لكنهم أحبار احبار اليهود حملوا الغدا جمعوا بهم حقد العدا هتفوا باسم المقتدى نصب الحبال وتقنعوا خوف السؤال لم يعلموا أن المشانق سميت أرجوحة الأبطال وتأرجح البطل الشهيد قد علقوه بحبل مشنقة اليزيد جعلوك يا صدام أضحية بأضحان السعيد جعلوك قربانا لسيدهم بأمريكا وكبشا للفداء سقط اللواء سقط اللواء فلمن أقدم يا ترى حسن العذاب سقط اللواء سقط اللواء قتلوك يا سبط الحسين وإنهم في قتلك المشؤوم قد قتلوا الحسين لمرتين وقد عادوا كربلاء فلمن أقدم يا ترى حسن العذا ألأمة عربية سكتت على قتل الإمام؟ سكتت على القتل الأثيم بغرة الشهر الحرام هل يا ترى نسيت على الأيام من ضحى لها والآن قد أجزته تضحية به فجزاء من ضحى لها الإعدام فلمن أقدم يا ترى حسن العزاء ألأمة صفوية قتلت عمر؟ خانت رفاق محمد خير البشر النار ما زالت مقدسة بوعيهم وما زال الزنا بزواج متعتهم على أبهى الصور هم أمة اللطم الممنهج هم طغمة الدجل المدبلج الحق ما عندهم والعدل أعرج سبوا أبا سبوا أبا بكر وأم المؤمنين طعنوا بوحي نبينا الهادي الأمين قالوا لقد تاه الأمين أقدم اليوم العزاء لمشركين أقدم اليوم العزاء لشامتين فلمن أقدم يا ترى حسن العزاء ضاقت بي الدنيا وضاق بي الفضاء الله أكبر يا سيد الشهداء قد أفجعتنا لما قد رحلت عن الديار على عجل ولمن تركت الصابرين على البلاء بلا أمل وهل انتهى يا سيدي فيك الجدل فعيوننا تبكي عليك وقلوبنا تهفو إليك فهل اكتفيت من الحياة بما لديك قيد ومشنقة ونهر من دماء فلمن يقال الشعر بعدك سيدي من غير صدام المجيد له الثناء يكفيك فخراً قلت لا للطامعين وأي لا يكفيك فخراً قلت لا للطامعين وأي لا لا أن دفعت بها الثمن لا بها معنى الوطن لا أن ستبقى أنت صاحبها على مر الزمن يا سيدي يا سيدي ما مت أنت وإنما هي أمة ماتت وتنتظر الرثاء دعني أقدم سيدي فيها لحضرتك العزاء باسمي وباسم الصابرين من الثكالة واليتامى والأرامل والنساء واسمح لنا يا سيدي نعطيك ما أعطيت ربك وحده كل الولاء ولسوف نصدع بالدعاء رباه يا رباه أكرمنا كما أكرمت صدام المجيد بشهادة في يوم عيد واجعل لنا الفردوس مأوى إنك الله الحميد وَلَأَنْتَ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الْأُولِيَاءِ وَلَكَ الْبَقَاءُ وَلَكَ الْبَقَاءُ وَلَكَ الْبَقَاءُ وَلِكَ, البقاء ولك البقاء.